بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبتي في الله موضوعنا في هذه الدقائق المعدودة عن المحبة في الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الحب في الله رابطه من اعظم الروابط ومن اوثق على الايمان المحبة في الله فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اوثق على الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل ولا يكمل الايمان إلا بصدق هذه العاطفة وإخلاص هذه الرابطة قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وأما الجزاء في الآخر فهو ظل أرش الرحمن سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلان تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه والمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين فإن كل محبة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين أخيرا قال عمر بن الخطاب إضاء الله عنه وتأملوا في هذه الكلمة العجيبة قال عمر رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فعش في أكفانهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله جل وعلا وأن يجمعنا وإياكم على منابر من نور يغبطنا فيها الأنبياء والشهداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبكم في الله صلاح عناد العنزي